قُلَا مَنْ نَبِلَ اللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلَسْبَاطٍ وَلَسْبَاطٍ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 وما لهم من ناصرين